له الحمد في لولا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قد رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا لا يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قد رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَعِرِهِ لَرُبُّ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مَنْ جاء بالحسنة فَلَهُ خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُن نَّاظِراً لِّلْكَافِرِينَ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 وَذنَ آمَنوا وَععملِلُوا الصَّالِحَاتِ لَ نُدخِن نَّهُم فيِي الصَّالِحين وَمِنَ النَّاسمَ يَقولُول آمَ النَّابِ الللههِ فَإذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعللَ فِتْنَةً النَّاسِكَ عَذاابِ الل وَل إِ جَأَنَصْرُ مِ رَِّكَلََقول نَّ إِا كُ مَعكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْهُمْ إِلَّا مَا أَخْرَجَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ وما هم مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قل فِي في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشع النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ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 ثُمَّ يومَ الْ القِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ببعَعْضِ وَيعَنُ بَعْضُكُمْ بَعضَى وَمَأوكُم النَّارُ وَمَالَكُم مِ عصِرين فَآمَنَ لَ لُّ وَقَالَ إِّي مهاجِرٌ نِنَا رَبّ إِهُ هو الععَزيِيزُ الحَكِيم.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 أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا تِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُمْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 وَما كانَانَ الله لَظلِمَهُم ولكن كانَوا أَْفُسَهُمْ يظلمون مَثَلُ الَّينَ التَّخَذوا مِن دونُ اللههِ أَْلياأَكَ مَثَلِ العْكَبوت التَّخَذَت بَيتَ وَإِنَّ أَهَنَ الْ البُيوتلَ بَيت الْ العكَبوت لَ كانَوا يعلمون إِ اللهَّه يَعلمُ م تَدععونَ مِن دونُهِ مِن شَيء